فَسَتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقَنَا هُمْ مِنْ طِينٍ الْلَّازِبَةِ بَلْعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْهَا هُنَّ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَأْنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا جَرَتُوا وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَوْمٌ ذُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِي كُنْتُ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 Alaum, la ilaaha illallah, yastakbirun, wayaqoorun, ainaa la taarku al-hatin al-sha'irin majnoon, baljaabil haqq, wacuddu al-mursalin, innakum la da'iqul ghabil alim, wa ma 119. إلا عباد الله المخلصين 110. أولئك لهم رزق معلوم 111. فواكه وهم مكرمون 112. في جنات النعيم 113. على سرر متقابلين 114. يطاف عليهم بكأس من معين 116. لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين 119. كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 أَطَلَّا فَرَأَوْهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ أَلَمْ تَرَ إِنَّ كِتَّلًا تُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَنكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ 111. وما نحن بمعذبين 112. إن هذا لهو الفوز العظيم 113. لمثل هذا فليعمل العاملون 114. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم 115. إنا جعلناها فتنة للظالمين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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَى الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ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 124. وإن من شيعته لإبراهيم 125. إذ جاء ربه بقلب سليم 126. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 127. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظلكوا بربكم لَمِين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فرغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إلي يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال ذهب إلى ربي سيندين ربه بلي من الصالحين فبشّرناه بولاد حليم فلما بلغ مع السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في الملام أنني أذبحك فاضم ماذا ترى Allah Ya betul, fakal maa tu mer, Saja jadulnya Insha Allah min al sabirin, fala maa aslamaatellahu di al jabin, dan ada diau ayah Ibrahim, Qadisadq teruia,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 Nasallihin, وبركنا عليه وعلى إسحاق <تصفيق> ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وَلَقَدْ مَنَّنَ نا على موسى وهرعون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكروهم الغالبين واتيناهم الكتاب المستبين.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 ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمررون عليهم مسبحين وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُوْرُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 وأربتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمدعناهم إلى حين فاستفتهم عن ربك البنات ولهو البنون أم خلقنا الملائكة إن وهم شاهدون ألا إنهم من افتكم لا يقولون ولد الله وإم 129. أصطفى البنات على البنين 120. ما لكم كيف تحكمون 121. أفلا تذكرون 122. أم لكم سلطان مبين 123. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 124. وجعلوا بينهم وبين الجنة لسبا ولقد علمت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 لا الا له ما قم معلوم واننا لنحن الصفون واننا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن نجدنا لهم الغالبون فتول حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءُ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَنَأْمُنُ النَّاسَ سَلَامِين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ